وقالت تلك، وقالت هاي تلك، <T2> وقالت هاي تلك، وقالت هاي وقالت هاي تلك وقالت هاي تلك الله <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to look at all